كيف؟ لا لا عدها عدها يا الله ما يحال من عدها؟ أخذنا أربعة أربعة مفاسة الخامسة نعم استرح يقول فيها تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكمل الشرع أنه لم يكمل الشرع كأنه يقول هذه العبادة التي ابتدعها هذا الرجل نسها الرسول عليه الصلاة والسلام أو كتمها أو جهلها لأن عدم ذكر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لها إما جهلا منه بها أو نسيانا أو كتمانا وكل هذا ممتنع في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه خمسة سادسة نعم نعم أن البدعه يبعد او يتعذر ان يتوب منها صاحبها لماذا لانه يعتقد انها سنه وانها شرع وانها خير وبهذا نعرف ان المبتدع اشد من العاصي لان العاصي يعصي الله وهو يعلم انه ما ويشعر في نفسه بالندم ثم يتوب لكن المبتدع اعاذنا الله واياكم من البدع يرى نفسه على حق فيبعد ان يتنزل عن هذا وأن يبتعد عنه وهذه مصيبه عظيمه قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا من الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هذه ستة نعم طيب والله هذه ما هي واضحه بالحيل. اتهام الصحابة بالخيانة وأنهم لم يبلهوا الشريعة لأن هذا إنما يكون بعد أن يثبت أنها سنة فلا يستقيم هذا نعم طيب انت انت الملاخر ايش نعم طيب الاخر اللي يقول الثاني ايش تضييع نقص كيف ذلك نعم تضيع مقاصد نقاص الشريعه بحيث ما في واجبا بالوسط يسمع كام ويعطينا اياه يمكن هذا داخل في قولنا إن صاحب البدعة لا تؤمنها لا يكاد تؤمنها طيب الذي أشره إلى اخ يقول المفصلة السابعة أن المرتدع يجعل نفسه مشرعا كالرسول يجعل نفسه مشرعا كالرسول فيكون بذلك غير محقق لشهادة أن محمد رسول الله ثم ينتج عن هذا مفسد الثامنة أن يتخذ الناس رؤساء مبتدعين ويعرضون عن جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثاسعة نعم نعم يقول معادات السنة لأن المبتدع سينصر قوله وإذا نصر قوله نتج من ذلك خذلان السنة وبغضها وكراهتها كما هو مشاهد أن أهل البدع يكرهون أهل, أهل السنة والمتمسكين بها وهذا خطر عظيم قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله إيش فأحبط أعمالهم كل إنسان يقرأ ولو شريعة من شرائع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه فإن ذلك سبب لحبوط عمله نعم تسعة باقي العاشرة ايش, إيش؟ نعم. هذا يمكن ان نقول انه سبب للايمات في السنه لانه اذا شاعت البدعه بين الناس صارت كانها السنه لكن ممكن ان نصوغ هذه المفسده بان الشيطان يزين لاصحاب البدع بدعتهم حتى تشيع في المجتمع ويتمسكوا بها أكثر مما يتمسكون بالسنة ولذلك نجد أهل البدع نشيطين جدا في بدعهم وفاترين جدا في السنة فتجدهم إذا طلبوا بالسنه وهي اهون بكثير مما هم عليه من البدعة زهدوا فيها ولكنهم نشيطون في فيما أحدثوه من البدعة في دين الله عز وجل حتى إن بعضهم ربما يترك المعاش. ويترك أهله ويضيع أوقاته في هذه البدعة وينسى ما جاءت به الشريعة من السنة وعلى كل حال فأنا أريد من طلبة العلم ما دون توصلنا إلى عشر مفاسد وأريد منه أيضا أن يتأملوا أكثر لأنهم ربما يجدون أكثر من ما ذكرنا من مفاسد البدع ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبتعدين عن البدع في دينه ونرجع الآن إلى الأسئلة التي بين أيدينا لنجيب عليها ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب أوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثة باختصار فهي خمسة بالبسط من صلاه الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ويستغرق هذا الوقت ما بين عشر دقائق الى ربع ساعه وعند قيامها حتى تزول يعني اذا توسطت في السماء حتى تزول ويستغرق هذا الوقت ما بين سبع دقائق إلى خمس دقائق ومن صلاة العصر إلى أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح أي إلى ما قبل الغروب بربع ساعة أو عشر دقائق ومن ذلك الوقت إلى غروب الشمس فهذه خمسة اوقات هذا بالبسط أما بالاختصار فهي ثلاثة من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى تغرب هذه الأوقات هي أوقات النهي ولكن ما الذي ينهى عنه في هذه الأوقات هل وكل صلاة أم ماذا أصح الأقوال في هذا أن الذي ينهى عنه من الصلوات هي صلاة النفل التي ليس لها سبب صلاه النفل التي ليس لها سبب فقولنا صلاه النفل خرج بها ايش صلاه الفرض فلو ان الانسان صلى العصر ثم ذكر انه صلى الظهر على غير وضوء قلنا له صلى الظهر ولو بعد العصر ولو دخل المسجد بعد صلاه العصر قلنا له صلي ركعتين لماذا؟ لأنها نافلة لها سبب لو كسفت الشمس بعد العصر وقلنا بأن صلاة خزوف سنة وليس بواجبة فإنه يصلي أيضا لأنها صلاة نافلة لها سبب إذن فالذي ينهى عنه هو صلاة نافلة التي ليس لها سبب فإذا قيل كيف صلاة نافلة لها سبب قلنا هذا رجل جالس في بيته بعد صلاة العصر يقوم يتطوع تطوع ما له سبب هذا حرام عليه جالس في المسجد يقرأ القرآن فقام يصلي بأي سبب يقول هذا حرام عليه إذا كان هذا في وقت النهي نعم الحكم بذلك أنه لا بأس أن يتزود أخت, أخت السائل لأنه إنما رضى ثلاث رضعات والرضاء لا يحرم حتى يبلغ خمسا خمس رضعات فلو رضع واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن ولدا للمرأة التي رضع منها، ولا أخ لأولادها، حتى يتمم إش خمس رضاعات، ولا بد أيضا أن تكون الرضاعات في زمن الإرضاء، فلو كانت الرضاعات لكبير لا يتغذى باللبن وإنما يتغذى بالأكل والشرب، فإنه لا عبرة بهذا الرضاع، وعلى هذا. فلو, فلو أن الرجل شرب لبن امرأة خمسة أيام كل يوم يشرب دلة نعم هل تكون أما له عجيب لا لماذا لأنه ليس في زمن الرضاء طيب لو أنه شخصا رضع من امرأة رضع من امرأة ولزوجها بنات من امرأة اخرى فهل له ان يتزوج باحدى هذه البنات اجيب فمن السؤال رضع رجل من امرأة ولزوجها بنات من امرأة أخرى فهل لهذا الذي رضع من هذه المرأة أن يتزوج بإحدى هذه البنات نعم له أن يتزوج بإحدى هذه البنات الجواب يقول نعم له أن يتزوج بإحدى هذه البنات فمن يوافق أو يخالفه نعم أنت هم يشهد طيب البنات من غير المراه التي رضع منها نعم لا انا اشهد ان الحليب من الام اسم <تصفيق> <تصفيق> هذا يقول في الجواب خلاف الأول يقول لا لا يحل أن يتزوج بنات زوجها <تصفيق> لماذا؟ لأن زوجها صار أبا لهذا الرجل لهذا الشخص الذي شرب من زوجته أليس كذلك؟ هو اب لهذا الشخص الذي رضع من زوجته وهو أب للبنات فالاب إذن واحد. فتكون البنات أخوات له من الأب تكون البنات أخوات له من الأب طيب ولو أن رجلا تزوج ببنت زوجة أبيه من غير أبيه ببنت زوجة أبيه من غير أبيه رجل تزوج ببنت زوجة ابيه من غير ابيه ما ما تقولون الذي يقول يجوز او لا يجوز ساقيمه حتى يبين لي العله ولا سهل يقول يجوز ما يجوز سهل رجل تزوج ايش في بنت زوجة ابيه من غير ابيه فضل جائز. في بنت زوجة ابيه من غير ابيه طبعا ببن إذا إيش؟ ها؟ أصور المسألة عشان الأخوان يعرفون؟ نعم. مثال، مثال، مثّل. أبوه تزوج امرأة. والمرأة لها بنات من زوجها من زوجها الأول فهل يتزوج إحدى البنات ها لا يتزوج يعني أضربت عن كلامك الأول بس. طيب الأخ ها وان كانت الغلو حفله من غير ابيه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها لكن لكنها بنات زوجة ابي بنت زوجة ابي ايه ماذا ما المحلل وهي بنت زوجة ابي طيب اسال يجوز يا مش يجوز يا طالب اذا كانت ابن من زوجة اخرى اذا كان الاب تبعا من زوجة ولهذا قلنا زوجة أبيه ما قلنا أمه زوجة أبيه. فإذا كانوا البنات من زوجة أخرى وتزوج رب لهذه المرأة فيجوز لهذا الجد من زوجة أخرى أن يتزوج هذه البنات. هذا كلام أخ لماذا أسرة العلة هو نعم المحرمات في النكاهي أخوان معدودات. المحرمات في النكاح معدودات. ابتداء من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلى قوله أن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور رحيم نعم ثم قال والمحصنات من النساء إلا ملكت الكلمانكم وأحل كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك فبنات زوجة أبيك من رجل آخر ما تدخل في هذه المحرمات تدخل في إيش في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك وحل لكم ما وراء ذلك طيب هل تحرم أخت الزوجة على الزوج طيب لا تحرم هتحرم ولا لا تحرم بس تحرم أخت الزوجة على الزوج حرام أو الحرام الجامع تمام بعض الناس يظنون أن أخت الزوجة حرام على الزوج وهي ليست حرام الحرام الجامع وان تجمعوا بين الاختين ولم يقلوا اخوات نسائكم قال امهات نسائكم ولم يقلوا اخوات نسائكم وانما قالوا ان تجمعوا بين الاختين ولذلك لو طلق زوجته او ماتت حلت له اختها اذا ليست حراما الحرام هو الجمع ولهذا يجب ان الانسان يكون دقيقا في فهم القران أمهات النساء حرام حلال الجمع بينها وبين بنتها حرام ولا حرام سواء جمع ولا ما جمع حرام سواء جمع أم لم يجمع أخت الزوجة من هي حرام المحرم الجمع والآية الصريحة في هذا وأن تجمعوا بين الأختين نعم لقد كنتم بصيب النسلم في فضول حرم المدينة ودعتم تفضل شرورتي مع محافظتي عليك وعيناء اذنكي وقابلت في نفسي شيئا من الشرق خيار شوازي صيبني ويستفضل منه وسؤالي هو هل يعد هذا جمع الصيد وماذا أعرفه ان كان صيبا محظما نعم سؤال سمعتم السؤال الان يقول انه صاد أحلا في حرم المدينه واستفاد منه من عسله من فهل يدخل في الصيد او لا يدخل هل يؤكل النحل يؤكل لا يؤكل النحل والصيد ما كان حلالا بريا متوحشا ثلاث قيود حلال بري متوحش فالحرام لا ادخل في الصيد والبحري كالسمك لا ادخل في الصيد والمتوحش وغير المتوحش كالدجاج وشبهها لا ادخل في الصيد واضح جماعة نعم فلذلك نقول لا بأس أن تأخذ النحل وأنت في حرم المدينه وتستنفع بعسل نعم يقول الشيء صلاة الجماعة المسافر على صلاة, المس... صلاة الجماعة لا تسقط عن المسافر وصلاة الجمعة لا تسقط عن المسافر لكن صلاة الجمعة لا تفعل إلا في الأوطان ما تفعل في البراري فإذا كان المسافر مقيما في بلد يومين أو ثلاثة مثلا وصادف ذلك يوم الجمعة واجب عليه حضور الجمعة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نوجل للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البيت اسعوا إلى ذكر الله ودروا البيت هل المسافر داخل في قوله يا أيها الذين آمنوا ولا غير داخل لو قال انه غير داخل مشكل لو قال انا لا ادخل فيها ايها الذين امنوا قلنا انت مؤمن ادخل صل طيب صلاه الجماعه لا تسقط عن المسافر لا في البلد ولا في البر يجب ان يصلي الجماعه لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه واله وسلم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فيزلجوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك هذا في الخوف والنبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوات مسافرا ولا غير مسافر كان مسافرا ومع ذلك لم تسقط صلاه الجماعه عن الصحابه الذين كانوا معه إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فالتقم من طائفة منهم معك وعلى هذا فصلاة الجماعه واجب على المسافر سواء كان في البلد أو في البر وصلاة الجمعة واجب على المسافر متى إذا كان في البلد أما ولو مر يوم الجمعة عليه وهو في السفر فإنه لا يقيم صلاة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقيم صلاة الجمعة في السفر نعم. وصلت الى الشيخ. نحن لله من جوله كويسه. ونخط الان ان شاء الله في غضبه الطريق مدينه طروه ولا نريد ان نمر عن طريق لقاء مدينه ولكن عن طريق فهل ان نذهب ان المباني ولا خيم ثم نمرش في مكسه ومن ثم نذهب من هناك الى ميقاته الانطلاق فنحن نريد لا يجوز لكم أن تتجاوزوا ميقات أهل المدينة وأنتم تريدون العمرة إلا باحرام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فيحلم عليكم تأخير الاحرام من ميقات أهل المدينة وأنتم تريدون العمرة حتى لو اخرتموه إلى رابغ كان حراما عليكم لا تتجاوزوا الميقات الا وانتم محرمون واحمد الله عز وجل ان يسر لكم لو ألزمتم بان تذهبوا الى السيل ميقات اهل النجد والطائف لشق عليكم لكن احرموا من الميقات الذي تمرون به من تصحيح هذا الحديث لأن هذا الحديث فيه مقال وعلى تقدير صحته فإن الظاهر أنه لا يلزم أن يبقى الإنسان في نفس المكان وأنه ما دام في المسجد فهو في مصلاة فلو قام من مكان صلاته إلى مكان الدرس فإني أرجو أن لا يفوته هذا الأجر والمثل موقوفة على صحه الحديث افعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وتعرض عن هذه الهواجس وهذا أنفع دواء لهذا الداء وإلا فإن هذا الداء يصيب كثيرا من الناس يصيب الإنسان في عقيدته يصيب الإنسان في عمله في طهارته في صلاته يصيب الإنسان في أهله فربما يشكك في أهله يصيب الإنسان في امرأته في نكاحه فتجري وسوس هل طلق أو ما طلق أو ما أشبه ذلك ولكن الدواء الناجع النافع هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عن هذا وتعرض حتى أن ورد أنه كل للنسان في انتقاذ وضوئه هل خرج منه شيء ام لا فماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا ينصره حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يشككه هل خرج منه شيء من ذكره بول أو سائل يمرض أو غيره نقول ايه عن هذا لا ترتفت له بعض الناس إذا حصل له هذا الشق ذهب ينظر في ذكره فيعصره فإذا عصره خرج منه شيء وهذا غلط تله عنه أعرض عنه ثم بإذن الله يندحر الشيطان ولا يوسوس لك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم يقول الحلال جواز صيد الحمام لأنه متوحش نعم الحمام متوحش في الاصل الارانب في الأصل متوحشه لكن لو صدت حمامه من خارج الحرم ثم دخلت بها الحرم فهي لك سواء حرم مكه أو حرم المدينة ولو صدت أرنبا من خارج الحرم ثم دخلت بها فهي لك وعلى هذا يحمل حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصة النغير أتعرفون النغير ما هو؟ طائر صغير يلعب به الصبيان. كان مع غلام يكنى أبا عمير وكان كعادة الصبيان يفرح في الطير الصغير العبه فمات هذا الطائر فحزن الصبي فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير يعني وين هو الراح وهو في المدينة فهذا يحمل على أن هذا النغير كان قد أتى من خارج الحرم والحمام الموجود الآن هذا يعتبر متوحشا إلا شيئا أتيت به من خارج الحرم فإنه يكون ملكا لك نعم نعم يجوز المس. إذا لبست الثاني على طهارة لكن تبتدئ المدة من المسح على الجورب الأول معلوم؟ رجل لبس جوارب فازداد البرج شدة فأراد أن يضيف إليها آخر ولبس الثاني على طهارة يقول لا بأس أن تمسح على ما لبسته أخيرا ولكن المدة هل تعتبر من مسح الأخير أو من مسح الأول من مسح الأول فإذا مر على مسح الأول يوم وليلة فاخرع الجميع إن كنت مقيما وإن كنت مسافرا فثلاثة أيام كما وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام بقينا بالعكس لو أن رجلا لبس جوربي ثم لبس عليهما جوارب أخرى وقد مسح نعم على الجورب الأعلى ثم خلعه فهل يمسح على الجورب الأسفل انتبه فمن السؤال كان يمسح على الأعلى ثم صار الجو حارا فخلع الأعلى وقال أمسح على الأسفل هل يمسح أو لا يقول العلماء إنه لا يمسح، لأن الإنسان إذا خلع الممسوح ما بقي له مدة في المسح فلا يمسح المدة قلنا إنها يوم وليلة لمن وثلاثة أيام للمسافر ابتداؤها من متى ابتداؤها من أول مرة مسح بعد الحدث أول مرة مسح بعد الحدث يبنى عليه فإذا لبس الجورب لصلاة الفجر وانتقر وضوءه عند صلاة العصر فتوضع ومسح فمن متى يبتدئ من صلاة العصر من المسح عند صلاة العصر وما قبل المسحة الأولى لا يحسب ما قبل المسحة الأولى لا يحسب على الإنسان سواء مسافر أو مقيم نعم يقول صلى الله عليه الصلاة والشيخ نعم هناك هارجون يقول إنه يقضي الجنة من المصابين في المسح وطريقانه أنه بعد أن يرى القرآن يأخذ المريض وأثناء الفضل يدركه بهذه آجفته ويخرج منه الدم ويبدأي أنه قتل جنة بفروج الدم ويستخدم كذلك الزهرباء للعلاج فهل هذا جائز من شعار وما هي الطريقة الشرية لإصراج الجن البيس الأدوية على قسمين قسم نص عليه الشرع فهذا معلوم بالشرع مثل العسل قال الله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء الناس الحبة السوداء شفاء من كل داء الا الموت الكمعه ماؤها شفاء للعين فما نص الشرع عليه فهو معلوم في الشرع وما لم ينص الشرع عليه فاذا علم بالتجارب انه مفيد فهو مما اذن الله فيه لان كل شيء من غير العبادات الأصل فيه الحل والإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه فإذا كان هذا الذي يخرج الجنة بهذه الطريقة أدراء من ذلك فائدة ملموسة فلتكن وإذا لم ير فائدة فإنه لا يجوز له أن يفعل هذا الشيء الذي فيه إضرار بالناس بالخنق وب... وبالفصد بدون فائدة ولكن إذا وجد فائدة وصار هذا أمرا محس... ملموسا فلا بأس به ولا اعتراض عليه نعم الى الساعه إلى الساعة التاسعة لا يورث لا يورث اختلف العلماء رحمهم الله في المنافقين هل يحكم لهم بحكم المسلمين ظاهرا او يحكم لهم بحكم الباطن فنقول اما من جهه الامور الدينية والعبادات فيحكم لهم بحكم الظاهر لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجر المنافقين على ظاهرهم فكانوا يحضرنا الصلاة والمسجد ولم يمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من شيء من ذلك حتى كان يصلي عليهم قبل أن ينهى عن ذلك وأما الأمور الأخرى كالإرث فقد اختلف العلماء فيهم فمنهم من قال إنهم يتوارثون مع المسلمين لأننا نحكم بالظاهر وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله واستدل بأن الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعلم عنه أنه منع من توريث المنافقين أو الإرث منهم ولكن القول الراجل في هذه المسألة أننا إذا علمنا نفاقه يقينا فإنه لا يرث ولا يورث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والمنافق كافر في الباطن وهو في الدرك الأفقي من النار. هنا. إذا كان إنسان يعمل أعمالا كثيرا جدا من أجل أن يقول علم الناس أنه محسن ثم كانت رغبة رسوله فهاجور أعماله التي كان يعملها علم الناس. تقبل أعماله. لكنها لا على أنها عبادة بل تقبل على أنها إحسان تقبل على أنها إحسان والكافر إذا أسلم أسلم على ما اسلف من الخير فإذا كان منه صدقات وإحسان على الخلق في حال كفره فإنها تنفعه لا على أنها عبادة لأنه ليس اهلا لها ولكن تنفعه على أنها إحسان إلى الخلق فيؤجر من هذه الناحية نعم يقول السادة قليلة الشيخ استثر الإمام <تصفيق> المسلمين رحمه الله في كتابه الاعتبار أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر له أن الكرس لهم أسماع يطلقونها على اسماء أيامهم وشهورهم ورحمه ذلك فكلم ذلك تراه شديده فهل هذه التراه تراه تنزيه ام تراه تحريم المعروف عن الامام احمد رحمه الله انه اذا قال اكره فانه للتحريم لكنه يتورع عن كلمه يحرم لان, لأن ذلك لم يرد في القران والسنه بلفظ التحريم وبناء على هذه القاعده المعروفه عند اصحابه يكون كراهته كراهته تكون كراهته لهذه الاسماء كراهه تحريم ويحتمل انها كراهه تنزيل لكن الشيء الذي لا ينبغي لنا نحن معاشر المسلمين ان نقوم به ان نعدل عن التاريخ الهجري الى التاريخ الميلادي لا بالشهور ولا باثناء الشهور ولا بالسنين لان هذا ذل امام الكفار هذا اذهاب لشخصيه المسلم هذا عدول عن توقيت المسلمين منذ وقت المواقيت الى اليوم هذا عدول عما جعله الله عز وجل ميقات للناس يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ومن المؤسف أنه يوجد في البلاد الإسلامية إلا ما اقول أكثر أكثر البلاد الإسلامية من تابع الكفار في التاريخ والميقات والمواقيت حتى إن بعضا بعضا من المسلمين لا يستطيع أن يعد الأشهر العربية ما يعرف محرم صفر ربيع كما أني أنا لا أعرف الأشهر الفرنجية ما أعرف وسطس و... ويناير و... وسبتمبر والأشياء هذه نعم فلماذا نذهب شخصيتنا ونكون أذيالا لغيرنا وما علمت أن المسلمين عدلوا إلى هذا التاريخ إلا بعد حلول الاستعمار في بعض البلاد الإسلامية ارجو إلى كتب العلماء تجد يقول تم تأليفه متى في شهر يناير عام كذا وكذا من الميلاد ولا في شهر ربيع الأول من الهجرة النبوية أيهم ارجوها إلى المخطوطات والمطبوعات المنقولة من هذه المخطوطات تجد تاريخها كلها في الأشهر العربية والميقات في الهجريه الهجرية وهذا هو الذي ينبغي للمسلمين وإن ذلا أن نخضع لأعدائنا حتى نؤرخ بتاريخهم مع أن الله أعطانا تاريخا إسلاميا تاريخا موضوعا لجميع الناس قل هي مواقيت لمن للناس رسولا معصوما وإذا كان يمكن الخطأ من غيرك فهو يمكن أيضا منك ثم انه إذا كنت تعتقد أن الخطأ ما غيرك فجادله بالتي أحسن بالرفق واللين والإقناع حتى يكون معك لكن تجادله بالعنف سوف ينفر منك وسيكون عليك ولا معك وإذا نظرنا إلى الاخوه الذين يجادلون بنية صالحة يريدون الوصول إلى الحق وبأسلوب مهذب وبنفس مطمئنة وبصدر منشرح وجدنا أنهم يصلون إلى غاياتهم أكثر من الولايات الإخوان الذين يثورون ويظنون أن الصواب معهم وأن الخطأ مع غيرهم على كل حال فنصيحة لهذا الأخ أن لا يتقدم بتخطئة أحد إلا وهو يعتقد أنه خطأ هذه واحد ثانيا أن يستعمل الأسلوب الذي يمكن أن يحصل به المقصود بحيث يخاطبه برفق وبيقناع ثالثا أن لا يكون هذا بينه وبين صاحبه في حضرة الناس لأن الإنسان بشر ربما تأخذه العزة بإثم في فينصر الباطل لئلا يهزم امام الناس نعم ولا الشيطان الناس في صلاته من صلاته هذه نعم ليس في صلاته رياء ما دام هذا الرجل يحاول بقدر الاستطاعه ان يدفع ما ورد على قلبه من مراءه الناس فانه ليس مرائيا وعمله تام وليس بناقص لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعا ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم اما اذا انقاد وراء هذا الرياء وأخذه بالاعتبار وراء الناس فإن صلاته لا تصح لأن ما راء به الناس من الجزء من هذه الصلاة باطل والصلاة لا تتبعر إذا بطل آخرها بطل أولها ولكن أظن أنه لا يمكن لمسلم يرجو ثواب الله أن يرأي الناس ولو في أثناء الصلاة وأن كل مسلم لا بد أن يدافع هذا الرياء وإذا دافع هذا الرياء فإن ذلك لا يضره نعم يقول السلام طلعت الشيخ طلاب العلم الذين يتوسون في الجامعات الإسلامية هل يتوجد لهم أن يفسروا الصلاة أو يتموا الصلاة باحتبار أن رأهم بقامة من المبيع نعم الذي يطلب العلم في بلد ومن نيته أنه لا يبقى فيه متى انتهى دراسته فانه يعتبر مسافرا لا مقيما لان هذه الاقامه محدده لغرض والمحدد لغرض كالمحدد بزمن وهذه المساله وهذه المساله الاقامه لغرض تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يربط اقامته بالغرض بدون تحديد الوقت كمريض مثلا سافر إلى بلد يعالج وحدد مدته ب... بالشفاء من هذا المرض وهو يعلم أن هذا المرض لا يشفى بيوم ولا يومين ولا عشرة أيام ولا شهر فهذا له أن يقصر الصلاة وأن يمسح على الخبين ثلاثة أيام ولو طالت المدة وهذا هو المشهور من مذهب احمد وغيره في هذه المسألة واستدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم يقصرون الصلاة في مثل هذه الأسفار فابن عمر أقام بأذربيجان أقام بأذربيجان ستة أشهر حبسوا الثلج ومعلوم أن الثلج إذا تراكم لا يذوب في خلال أربعة أيام أو خمسة أيام أو شهر بل لا يزداد إلا شدة كلما اشتد البر وابن عمر حينما تساقط الثلج وعرف أنه لا يمكن أن يسافر مع هذا الثلج يعلم في قراره نفسه أنه سيبقى في أذربيجان على الأقل شهرين ومع ذلك بقي ستة أشهر وهو يقصر الصلاة وهو من أشد الناس تمسكا بالسنة أقول الآن المقيم لعمل متى انتهى العمل سافر بدون ان يحدد مدة الاقامه هذا في حكم المسافر وان طالت المدة المقيم لعمل مع تحديد مدة الاقامه مختلف فيه عند العلماء فمنهم من قال اذا نوى اقامه اكثر من اربعه ايام انقطع حكم السفر بحقه ومنهم من قيد ذلك بخمسة عشر يوما ومنهم من قيده بتسعة عشر يوما وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب اكثر من عشرين قولا في هذه المساله واذا تنازعتهم في شيء فردوه الى الله والرسول فنحن نرى انه ما دام على سفر فهو مسافر الا اننا نرى فيما يتعلق بصيام رمضان أنه لا يؤخر صيام رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني خوفا من أن تتراكم عليه الشهور فيعجز عن القيام بها عن صيامها وحينئذ تكون ذمته مشغوله ومن أراد أن يتم بناء على ما ذهب إليه أكثر اهل العلم فإنه لا ينكر عليه ولا حرج عليه في ذلك نعم ايش اولا لنا على هذا السؤال ملاحظة قبل الجواب عليه وهو قوله حبيبك حبيبك الرسول عليه الصلاة والسلام له منزلة فوق المحبة وما هي الخلة الخلة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان الله اتخذ ابراهيم ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فالخله لا نعلم انها كانت الا لابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام لكن المحبه هل هي خاصه برسول او رسولين أو, أو تكون للرسل ولأتباع الرسل اجيب يا جماعة للرسل وأتباعهم إن الله يحب المتقين يحب المحسنين يحب المؤمنين فالمحبة أقل رطبة من, من, من الخلة فبدل من أن تقول حبيبك محمد قل خليلك محمد حتى ترفعه اكثر حتى يكون في منزلة أعلى من منزلة المحبة لأن الخله أخص من المحبة وأخلص هذا ما نريد أن نوجه إليه إخوالنا لأن كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله خطأ هذا إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله والخله أعلى من المحبة والدليل على هذا أنه لا يجوز أن تقول لشخص متقي انت خليل الله ولا يجوز أن تقول له انت حبيب الله يعني محب الله بل لا يجوز أن تقول إن الله خليل المتقين بل تقول إن الله يحب المتقين كما قال الله عز وجل هذه واحدة أما الجواب عن السؤال السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بجاه موسى أو بجاه عيسى موسى قال الله تعالى عنه وكان عند الله وجيها وعيسى قال فيه وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ومحمد عليه الصلاة والسلام إذا كان موسى وعيسى وجهين عند الله فمحمد أبلغ لأنه أفضل الانبياء عليه الصلاة والسلام ولكن الجاه هل هو وسيلة ينتفع به المرء الداعي أو الجاه لا ينفع إلا الوجيه عجيب لا ينفع إلا الوجيه وبدلا من أن أقول بجاه محمد أقول بايماني بمحمد بمحبة لمحمد بمحبة دينه وما أشبه ذلك اتوسل إلى الله بعمل صالح ينفعني لأن الوسيلة لا بد أن يكون لها أثر في الوصول إلى الغاية الوسيلة بدون أثر للوصول إلى الغاية لا فائدة منها وجاه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاه موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء لا ينفع إلا الأنبياء فقط فنقول للأخ بدل من أن تقول بجاه رسولك قل بإيمان برسول بمحبة لرسوله ولهذا تجدون الذين توصلوا بمثال أمور ما توصلوا بالجاه، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فتوسلوا بالإيمان قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم القار توسلوا بماذا بالأعمال الصالحة ولهذا نقول التوسل الجائز أنواع التوسل الله باسمائه والتوسل الله بصفاته والتوسل الله بأفعاله والتوسل الله بالعمل الصالح والتوسل الله بالإيمان به والتوسل الله في من ترجى اجابته كم هذه سته انواع هذا التوسل مباح التوسل الله تعالى باسماءه دليل حديث ابن المس... مسعود اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعترت به في أعمال الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي التوسل الله صفاته اللهم في علمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي هذا التوسل بإيش باستفاته علمه بقدرتي التوسل الى الله بافعاله مثل قوله مثل قولنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وعلى ال ابراهيم فهنا توسلت الى الله بافعالي السابقه الى ما تسله اياه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد التوسل الى الله بالايمان به مثل قوله تعالى ربنا اننا امننا فاغفر لنا وارحمنا التوسل الى الله بالعمل الصالح كتوصل الثلاثه الذين انطبق عليهم الغار وعجزوا عن زحزحه الصار الصخره وتوسل احدهم الى الله ببره بوالديه والثاني بعفافه والثالث بصدقه في المعامله والحديث مشهور معروف مش باقي عندنا التواصل الى الله بدعاء من ترجى اجابته ومن ذلك ما يفعله الصحابه مع الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله نريد كذا وكذا دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيث فرفع يديه وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات والسماء صحو ما فيها قطعة غير فخرج السحابه من وراء سلع مثل الترس فارتفعت وانتشرت في السماء ورعدت وبرقت وامطرت فما نزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من منبره إلا والمطر يتحادل من لحيته سبحان من هو على كل شيء قدير وبقي المطر اسبوعا كاملا ما رأوا الشمس في الجمعة الثانية جاء الرجل أو رجل آخر وقال يا رسول الله تهدم البناء وارق المال فدو الله يمسكها عنا فرفع يديه ولم يقل اللهم أمسكها عنا بل قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطؤن الأودية ومنابت الشجر وهو يشير بيده فما يشير إلى ناحية الا أن فرجت وظهرت الشمس وخرج الناس يمشون في الشمس وصار المطر حواليهم ولا عليهم هذا توسل الله بماذا بدعاء من ترجى إجابته وأما التوسل بالجاه فإن ذلك لم يرد عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وكل خير في اتباع من سلف نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة رسوله الكريم وأن يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والحمد لله رب العالمين وهنا مثلا هل ترغبون ان يكون لنا درس في الصباح ساعات الفجر ولا تحبون النوم في ذلك الوقت نعم بعد الفجر ان شاء طيب لا ما ان شاء الله حفظك الله يا شيخ الله يبارك فيك <تصفيق> ان شاء الله